بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد لا يكلف الله نفسا إلا غسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا أحبنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاغت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم